والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحم ذو العصف والريحان فبأي بکومات کف ذبان خلق الإنسان من صل صلی کالفخار و من مارج وخلق ما تكذبان، رب الشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان.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 بِكُمَا يَا مَعْشَرَ لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغا نشواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقّت السماء فكانت وردا فإذا شقّت السماء فكانت وردا كالدهان فبا sei eu um... بكماتكذبان يعرف المجربون بسيماهم يعرف المجربون بسيماهم فيأخذ بالنواصي واللقدام فبأي ربكما تكذباه هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها حمي من أن فبأي ألاء ربك ما ولمن جَنَّ لِيبًا ذَوَاتَ أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تكئين على فروش. قاصرة الترف لم يطمسه لم يطمثهن إنسون كأنهن اليقود، كأنهن اليقود والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ al-jaza. فبأي آل ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربك ودها متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضّاختان فبأي گوه ما تكذبان فيهن خيرات فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا ك لم يطمسهن إنس قبلهم لم إنس قبلهم ولا جان فبي المتكئين على على رفرف اسم ربك ذي الجلال والإكرام